ほ ديت في راس ا, ا, ا, ا, ا, و و ا ل ف ز ع اوت ن ي ه اللي غاديات ا ر ت ب ه رجم طويل ع ا ل ي ي ب لحلقا خان من الاوناس قفر ن ج ن ب ه أ ط و ح الملوح باع ب ث ر ب ا ء و ص ي ح و ا د ع طير ن ا اللي غدبه ا جثل ا ل م ن ا ك ب ل ب ر ق الريش هلاع اقفى وراخر بن غدا وانتحب ا عديك س ن ب ا ت ا ل ف ز ا ع أ و ت ن ي ه اللي غاديات ن ر ت ا ب ه ر ج م ن طويل و ع ا ل ي ي ب ر ح القاع خال من ا ل أ و ن ا س قفر انجنبه ح ل العصير ومن قدم واجه نفاه ووما عليه ومايه بنقرابه وعودت من رسن ب ا ل و ا ج ه ملاه غير التعب والبرد ما شفت ث ا ب عدي ガス النبات قل فزاع اوت النيه اللي غاديات ارتابه رجم طويل و الين يب لحلقا خان من الاوناس قفر انجنبه مثلي ثرى ط ي ر لي ضاع أ ث ر ه يضايق <تصفيق> خاطر اللي شقا به امس غدا مختار واليوم فراع مت انها لدعوه مستجابه ا ا ع د ي 「お茶の湯を沸き起こす」「お茶の湯を沸き起こす」「رجم طويل و, و الين يبرح القاع」「خال من ن ن ا ل أ و ن ا س قفر انجنبه」